ومن نعلم أن السفار مات على سفر نقول لعنه الله نقول لعنه الله فلحاول نقول لعن الله وأبا له لا حرج من ذلك حتى الدعاء عليهم هذا أمر مشروع أن النبي صاد دعاء والصحابة كان يدعون وكان يدعون في قنوت يدعون عليهم هذا أمر مشروع للمسلم يدعو على الكاثر والسين إلى ظلمة الفرق بين دعاء عين من لاول وبين الدعاء على الجنس <تصفيق> والله ما قال رافع انه يعني يطلب علينا يعني يطلب يعني يطلب علينا يجوز من لعنك أن تلعن، ومن سكنك تشتون، ومن لبمك تفوتهم، إذا كان بشر سام يمكن التنازل، كان يمكن التنازل، أما يتع... إذا نسعى إذا نسعى أكثر التنازل، غير ما نعلم أننا عونا، فأكثر في هذه المسألة، فهو لا راض، ما نطلب الله إلى الصحابة. الصحابة. طبعاً بإعتبار لعنة الصحافة يقوموا أن الإنسان خرج عن الإنسان لا يكون مسلماً في هذه الحالة ومنذعنا الصحافة ارتدوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ولا يبقى منه لنفر يسير ويعدون في أهل الردة ببكر وعمر قال مرتد حتى قال الله العلم لا يشك أحد في كفر من شك في كفر هؤلاء فقيم هذا يقف في قول الآخر لعنة معي على الخلاف السابق لا حرج ندع خط ما ندعو اللعن خط ما اللعن لا حرج ندعو على رؤوس الكفر يعني يترع المسلم الآن يدعو في فنوت وفي الصلاة على بوج مثلا وعلى بلير وعلى سارون وعلى بوثي وعلى مثال هؤلاء من أئمة الكفر والرؤوس الطويان لا حرج بل يسرع للمسلم يدعو على هؤلاء كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم في على رؤوس أهل الشرف لا خربت انا ولا هم لا جاي نصحوا راجع الكود اللي زين والله جاي نصحوا جاي راجع نزلت صحه وراجه زين زين بل أعظم من ذلك جاء في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قوم أخلاف مسلمين وكاثرين بدأهم بالسلام وهذا في, في البخاري فحين إذن مرنا بمجهولة الحال فالأصل السلام عليك نحن شخص المسلمين صلى الله عليه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 كان في حديث الناس الأشتعى عن نبيه من النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله وكفر بما يُعبد من دون الله حرم ماله ودمه حسابه على الله عز وجل الله جل على يقول سمن يفرق ويؤمن بالله وقد علق على الحديث شيخ رسولان حلى الله تعالى فقال وهذا من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله فإنه لم يجعل ترفض بذلك عاصم من الجنة المال فالولا معرفة معناها مع لطوها ولا الإصرار بذلك قال ولا لا يدعو إلا الله وحده لا يشريك له قال لا يحلمه ولا ناله حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله فإن شك أو توقف لن يحلمه ولا ناله فيالا من ألة أعظمها وأجلا ويا من بيان ما أوضحها وحجة ما أقطعها طائرة هذا يعني على زيهم وعلى تسلم وبين ظهرانيهم فإن الأصل في إنه يأخذ شكمهم مدل يتعرفون الأصل إنه منهم لكن لا تدري هل ذكرت الإسلام فالأصل يبقى منهم لأنه الاجتماعيلية باطنية كما قال عنهم شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقولون بعدة نوافذ من نوافذ الإسلام كتناسخ الأرواح وكونا ان الزرزان في شديد لا ينثر الحج وينثر الصيام السبب هذا ان الصيام يتكرر كل عام بخلاف الحج لا يجب في العمري الا مرة واحدة فكان النبي صلى الله عليه وسلم ينفع على ما يتكرر إن في اليوم أو يتكرر في العام ونوجد في حال على الحول وبلاغ رمضان يصوم في خلال ما لا يتكرر ولا يجب في العمر إلا مرة واحدة فكان مثلا لا يجب في بعض الأحاديث ولا يختلف العلماء رحمه تعالى أن الحج لا يجب في العمر إلا مرة واحدة فالله جلعالى ولله أن نسج البيت أن تطاعز ولا يختلف العلماء أن رجب وحين قال الإنسان أن الله قد تذب عليكم الحج فحجوا قال بعض الصحابة أتي كل عام يا رسول الله قال أقولت نعم لوجبت ولو وجبت لما استفعتم والخبر روى مسلم وغيره فالعمل هذا هو السبب بكون أن الإنسان لا يذكر في بعض الأحاديث بثارة يكون قد لا يشرح لأن الحج على الصحيح أنه ترع في السنة التاسعة وفي السنة حج أبو بكر في المسلمين نيابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرجفه بعلي رب العالمين وفي السنة العاشرة حج النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لن يحج بعد الهجرة إلا حجة وحجة خلال حجات الإنسان قبل الهجرة فبذلك خلال رفض العلماء يرون أنه قد حج قبل الهجرة عدة حجة نعم. حديثه قال صلى الله عليه وسلم لا أكف شعرا ولا توبة الخبر مستفقا على صفحة واختلف الفقاة في النهي هلو للسحرين أم للسنذيث ومعنى هذا الحديث لا أكف شعرا أئذا كان نازلا لا أعقصه تصنيع بعض النساء حين تريد الصلاة فأعقص شعرها وضعوا على رقد فيها وهذا غلط لا حرص على الشعر على الرقد لكن إذا أراد أن تصلِّي تحله لأن النبي صلى الله عليه وسلم عن أخ الشعر في مسح النبض وقال لا أكفك شعر ولا ثوبا فنرى أن إذا أراد أن يصلي فهو أثنا وهذا يدخل في أولي صلى ولا كفه سوء فمن قال هذا يا سوء الله يعتبر كافة للسوء وينهى عن ذلك ويؤمر بأن تعيد إلى هيئته وطبيعته وكذلك صلى الله عليه وسلم يسجد رفع سوء وهذا منهي قد يدخل في ذلك الكمال قد يدخل يقول هكذا في الصلاة هذا غير بعيد يدخل ويصلي يضع على هذا لأنه وطنه حاجة له. لأن هذا الأصل في لبسه لو كان على الأصل في لبسه ما دخل في الحديث لأنه ليس من كافة كالعمامة تقوى على الرأس وأن تكون دؤاذتها قلبة أصل في الشمار هذه إذا أربي صدقوا هذا غرف وأنه لا أكفتوا السعر وأثوبة إذا نفتح أنه فهذا معنى الحديث لا من ألأك في الصلاة الحديث ألأك في الجعارة هذا عند إيرادة الصلاة الصلاة بمضى الأخير سألن نفس بناطين للرجال والنساء نفس بناطين لو حالة ثانية الحالة الأولى أن يكون الزمطان من السفرة وأنك الثالي يعرفون أذي فالجن كالجلد في هيئته وصفته فهذا لا يجب لبسه لأنه تكبهم بهم ومشاهدة الضار سورة الموجة والمحبة في الباطن وفي مسجد أحمد الحجي عبد من المشاهد بن ثوبان حسان العصية عن أبي مهيد الجورة يعني عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فهو منهم قرشي غرسام كيمير رحمة تعالى في الإخطرة إسناده جيد النوع الثاني أن يكون ضيقا يصف حجم العورة ويصف حجم العظام فهذا لا يجب أن لأنه ضيق إذا لا يكون شبه من الكفار ولكن يكونوا ضيقا فهذه هم نحن من واحد وهو باب الضيخ طوال كان ذكراً أو كان أمرأة إلا أن المرأة لا تمنعه من لبس كان أمام زوجها فقط لأنه قد انتفى التشفر بقنا أن المرأة إذ أثناء شاءت أمام زوجها بخلافة ما مبنسة تمنعه منه أو الرجل يمنعه منه حالة ثالثة أن يكون هذا أزيداً على وجه الإصلاق الرجل دائماً لطالا ليس يتشابه القطار وليس ضيقاً ولكن لا يلبس إلا هذا دائما هذا دائما فينا عنها المداومة في حديث الأمامة المصنف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أن اليهود والنصارى يتسارون ولا اعتذرون فقال النبي صلى الله عليه وسلم تسارو واعتذروا خالف اليهود تتفرولوا وتلزلوا خالف اليهود فعلمنا ينهى عن المدارقة الحالة الرابعة أن تلبس المرأة ذلك أمام الرشال من محارمها أو تلبس ذلك أمام النساء فالطبع من ذلك منع مطلقا ولو كان واسعا لأنها يفتح باب الشر على الأمر ولأنها لناجد الحقيقة الحشمة ولأنه ما حاوث المرأة تجعلها فضخاضاً ووافعاً فإنه يبني تقطيع الجسم فيجب أن تفتعل عن جائز بإلاجة لن يجب في البيت أحد أو كانت مهما لا، ليس من ذلك يعني. صلاة الذنطان كان ضيقاً لو زرت حلال صلاة الذنطان كان ضيقاً لو زرت حلال الحالة الأولى أن يصطج لون البشرة أن يصطج لون البشرة فهذا يبجل الصلاة تحكي بعض العلماء الاتفاق على هذا الحالة الثانية ان لا يصطج لون البشرة ولكنه ضيق ولا يظهر شيئا من العورة تبقى في الناي السادس فكانت الصلاة تؤوي في غيرها لأنه قد تسر عورة وقد تسر بشيء ملاطف ضيق تبقى في الناي لأجل ضيقه حرس ذلك الذي صلى للطال ولكن ليس في أي واحد فيه الزعم أو الكابر أو الصالماناص والرياسات بهذا لله ولا جاء صيامه به أنام الناس هذا غير محظوظ لهذه السعيرة ولهذه العبودية ولنا لا يصل بهم ولا تظهر به ولا ترى به أنا من الأكادر أنا من الزعماء أنا من الرؤساء أو أنا من يستحي منهم لا يحق له يصنع أمام رب العالمين لأن الله جل عأمر بالتعويذ ودعنا راع تعويذ عبادات عبادات وقال يبني آدم خذ زينتكم عند كلي هي عند كل صلاة، يجل هي يأخذ زينة وياخذ أبته ويسعدا لذلك. فتور بعض الناس صلوا فاتجروا، واحد يرى واحد بقليل، بقليل وهو قبيس الطبخ أو قبيس الباب. وإلى أراد يلاقي عمله، نبي أحسن السيات واحسن الثمر هذا للعبادة لله جل وعلا. مثل هذا الجاهل يجب تأريم وذكره عن هذا الفعل، ولا نمكسل من له والد أو إذن اللي باس اللي يلبس اللي مدرسه في المسلولة ولا اللي يجب الصلاة من واحد طبيعي يعني نهري ليس بصحيح هو التعنيم من ينزل الدعوة رحمه وتعالى يأتيهم قصوة على المطالب و ينزل عدم رحمه هذا صحيح التعنيم هذا ظلم وعدوان عدوان هذا الأمر الأمر الآن ينبغل نفهم رضيعة الصراع لذي كان بين ذي الدعوة بين المخالفين و المخالفين لا لم يكونوا منها حتى أن الإنسان يترحم بالصراع فصحيح أن الإنسان يواجه أهلك سنة يجب يرحمهم وياطش عليهم ويترفق في أرد لكن كان اختراع بينهم في الدعوة وين عبدالكبور وعبدالكوتان لم يكنوا المسلمين أصلا فبالتالي هذا المعنى يبرر ويشوض لكن الأمر الثاني كان جئتهم على شركهم وعثوهم كانوا يجادلون بالباطل الأمر الثاني كان يشوّنوا صورة هؤلاء هؤلاء رسول عليهم جهدت أصلها لأنه يكونوا رادعاً لهم الأمر الرابع هذا لم يكن في كل غدود فانسروا بعضا دونها بعض المعامل المجال المسموح وكان عند الثلث عصر الصحاب والسابعين ثاني السد سارى ويلي نون سارى على حسن ما يخططيها المقام قال رأيت ابن عمر رضي الله عنه حين ماذا صنع علمه وقال الله لنا نعوان سد وست عظيم ولكن هلموا حتى ماذا هنقض في قصر وشدة ولا يفق على حديث لكن ابن عمر يرى أن المقام مثل هذا يخضي هذا لا لا. لكن لازم يستعرد عمر على الأسلوب على كل أحد أرأيك على الزرد المغطف لو حيث حين كان يدلو يحدث بالحضار هذا ترى حدث مات. والخبر مستفق على صحبه أكار الصحابة إذن أنك وقع الصحابة يستعملون هذا الأسلوب لكن تارى دون زارة وين بغير أنه فارق بين المسلمين وبين غير من حيث على عبر فبالتالي لا يمكن الوسطى الجبيعة للقصة وقال الله على الرحمن وذلك كان هذا استعمال السلوك معه ناس دون آخرين حتى أن يختبئوا المقام وأن هذا لا حرج منه بدليل النبي صلى الله عليه وسلم هذر شعباً والصاحبيه خمسين يوما هذا قال الله عنهم وضاقت عليهم الأرض بما راحوا بكهم الصيب قرآني عليهم الله ما حتى قال كان ابن مالك سأسلم على النجفة الشرافة الزوخار وغيره فلا أدل يحرش شفتيه أم؟ لا هذا الحديث الآن تصنّى في واقع السميع العصري في التشدد والفنطع والانتقائية والمصيب حد هذا خوايا ترى مما يبحث في وترى هو مدفع عند الحراف في بيته الله بيعليه ومع ذلك يتكلم في أمور الناس سمع بعض لا زاوية في باب السرعة ترى من جماعة في تراه. أو الجماعة في مكان ترى قد يصلي بعض الأحيان أو يحضر الجماعة فجر وعنده حراسة وحريق ومثبل ومع ذلك دائما يتكلم في شؤون الأمة العالمية ويخط ويسول ويتكلم على الإيات ترد يتكلم على ولاة الأمر ويتكلم على مسلمات الدين والثوابت الشريفة حقيقة هذا معنى قول التكلم الرؤيضة الرجل الثاني الحقيق يتكلم في أبو العانة. هو رأى تافه لا حقيقة هو ما ناسح نفسه في من سأل من الله بأري هو من النساء مترقص على زجر هذا ما يكفي عليه من الله بأري هو ماذا يتكلم في قضايا الدين والولاء والعقيدة والجهاد وحكم مخالف وما يتعلق بذلك وهو وجد على هذا جاهل بالدين هو جاهل بالدين ما عنده أي أي معلومات ويرى أن لما قرأت كتب أفلاطون هذا متحلل وإذا لا خريجنا لا يقرأ كتبا ولا عند نفسه ما قرأ كتاب رب العالمين رب السلطان فما علة المات هذا هذه مصيدة لكن ما عاد يرى نفسه العالم المتعلم وغيره الجاهل الذي لا يفهم ولا يعي ولا عنده حقيقة الواقع عند الدعوة كان امام وناس كتاب متمردين على الشرم متمردين على الحقائق اقصد المقام هذا وفقا لهؤلاء العلماء الان لكل شخص بدليل رسائله الشيخ حمد من عزيز رحمه الله أرسل السديخان لسالة وموجودة في الدرر الثانية السديخان أول بعض الأسنى والصفاد أول بعض الأسنى والصفاد وجوز بعض التوسط وجوز بعض البدع ومع هذا كتب له خطابا لطيفا ربما ليسوا الواحد منه لأبيه يرى أن هذا في جائر تهل الإسلام وفي نفس الوقت يرى أن المقام مقام ولن يكون الطرف الآخر معارضاً فكتب له خطاباً محترماً عن طفل طالب علم إقراءته يرى مثل دعوة الأنصاب والعدل وإذا وجد غلظة فلا يعنينا لنسكب في كل حالة لأن الله يقول وقولوا للناس حسنًا ولكن في طال الأحيان المقر يقضي الغلظة والشدة صنيعاً ولا مقصد من الكتاب أولاً ثلاث بدليل الكتاب والصنة وواقع الصحبة والتابعين والأئمة المفقودين. حين أخطأ بسوء في بعض السائر فلا قل نعمل سوء مجلس. هذا هل لنا نعمل يقول؟ التالي لا نتبع هذا المنهج في كل حالة. اللط مطلوب واللي مطلوب ولكن لا نعيب الآخرين الذين يأخذون بالجانب. هلا ممكن أن أطلب لنفسي اللين بشكل طب طبيعي ما تفعل الشدة. لكن استعمل غير الشدة فما عيب لأن له. أفضل. ولكل مقام نقال ثم أيضا ليس المعركة نقولها مع المتدع عن الجزية في قوية الغلظة والشدة إذن لنقصوا حقائق اللي يطرحونها، وهؤلاء اللي يعيبونها مخالفون في الحقائق صرف إن الله ما اقصى مصرات الشدة لكن إذن لن تصرحون من أجلة الكتاب السنة ومحارفة البدع والضلال والانحراس فهؤلاء الحقيقة يرون القناة في الأعين الآخرين ولا يرون الجبل عيونهم وعيولي أصحابهم. لا تنتظر يعني الصفاء حديث جيد كما قمنا فلا تصح أن نعرف أن ما كلب ولا جارس هذا بلا شك معيب. وقال أحوا لسراهيع عند العلماء رحمه الله تعالى. ومن نغمة موسيقية واضحة كانت شادة أغاني أهل الفلسف والأمضلال هذا في نغمة موسيقية فيجب الناهي والابتعاد عن ذلك وذجر الذين يتخذون ذلك في جوالاتهم ثم أنه بابا الناس لا يكتغي بالضلال في الموسيقى في الجوال في بيته أو في السيارة أو في سوق يجلب هذا إلى المساجد وهذا أعظم الجرمة وأنت تصلي لا تسمع الأرانين الجوالات إذا سكت هذا فتح ذلك وذا أغلق هذا عالم الغابة ملاحظة موجودة الآن ينبغ لكل شخص إذا كان المسجد لا يضعوا ولا على الصالح يغلق نهائيا جانوا يشغلوا عن عبادة ولن يؤذر صنين لعله يحضر دعوة طبعا بعد ذلك قد يهلك ولا يوصف بعد ذلك رسال يرتقى دعوات المسلمين ويتجنبوا هذا ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الملائكة لتتعذى لما لا منه من ابن آدم الخبر متفق على الصحيح. وارد الحديث عن أم ساعدة نبي عن جدة النبي صلى الله عليه وآله عن التحلقي يوم الجمعة الحديث جيد اسمه بجيد تختلف على ناره وتعالج معناه كلا هذا قاص للجنة فممن يوم الجمعة خلينا عن تحلق بالجوامع لأنها يعني أخذ أكثر من مكان ومنع المتقدمين من تبوئ أمدنا وقيلنا العلة لأن هذا التحلق يمنعهم من القراءة قراءة ومن المجيب الغسل ومن أداء حقوق يوم الجمعة وقيلنا العلة تعفودي وقيل إن الناهي حين يزدح من المفتداء غير فيتخذوا مكانين مكان يصلون فيه ومكان يتحلقون فيه فيؤذون المصلي فهؤلاء يربطون بالعلة ويعللون، والعلة الحقيقة غير واضحة من الحديث ولكن بغي للعالم يتقي التحلق في مجمعة مطلقة إلا في مباعث صلاة الجمعة فقد كانت كان التحلق تحلق صلاة الجمعة فشيخل السياس المتحدية في كل جمعة يفسر القرآن الى صلاة العصر، يفسر القرآن الى صلاة العصر. فحين اذن الإنسان يستقل التحلق من بعد صلاة الفجر الى صلاة الجمعة ولكن معناه انه لا يكفي لاج اتى وحيد يسترتيه او يسأله او يستطلله لا يتجاوب مع هذا فكذا يبتع السقط عن التحلق اما في غير الجوامع فقط يطالب صغير جوامع، ما دي يقال بالجوامع لأنه ما في آداء للمطلين إذا قلنا بهذا العلة وفي نفس الوقت ما في مضيعة مثلا لأداء الشقوق لأنه ربما يتحلق بعد ساتي بطل عشر ثم ذلك يزول هذا التحلق ونقول قلنا لأن العلة غير معقولة وأن العلة تعبدية وأنها تحلق يوم الجمعة ما قلت الجوامع تكون العلة المنع مطلقاً اذا قدّم بالانش ماذا نسمى السافرا في انا والله إذا كان بكاري الواقع وهو خفيف ذات اليد كما تفضل تجل مسألة الناس أو للتجار وتصلت العلم وهذا غلط إنسان لا ينظر في أمور الدنيا إلى من هو فوقه ينظر لمن هو دونه لا يزدري نعمة الله عليك أما في أمور, دي. أمور العلم أمور الصلاة أمور التقوى ينظر يتطلع إلى من هو فوقه ولداننا حتى الأخوان على قراءة علو الهمة كتاب علو الهمة كتاب علو الهمة الآية كتاب عل... الآخر الثاني لسبعة مجلدات في علو الهمة وواقع من الثلاث في علمهم وامرهم ونايهم ودعوتهم وعبادتهم وجهادهم ونحوي ذلك كلما بحاج إلى علو الهمة لأن نسأل المصيدة الآن فيها أكابر وفيها أسافر فيها كابر وفيها صاغر وسمنا هؤلاء أسابر في هيمانهم في أطاغر أرضا هنا نعم ثلاث أسابر في اتباع الكتاب السنة ووان أطاغر في اتباع الأطور طبقتين هؤلاء أسابر في عبادتهم هؤلاء أساسر في تركهم العبادة هؤلاء أساسر في زوج موراهم هؤلاء أساسر في البحث عن الدنيا ولو على حساب الدين وبشر يقول لا نطلب الدنيا بدب ومزمار أحبوا لأن أطلبها السين فالعمة بحاجة إلى ناس ذوي همم عالية وذكف الجرجان يقولون لي فيك انقباض وإننا رأى رجلا عن موقف الزر لأحكمه أرى الناس من داناه مهانة عندهم ومن أكرمته عزة النفس أكرمه وما زلت منحازا بعرية جانبة من الذنب أعتدت الصيانة مغرم إذا قيل هذا مشرب قلت قد أرى ولكن نفس الحر تحتمل الضمان ولا كل برض الله علي يستبذل ولا كل آل الأرض أرضائهم هنا ولا نبتذ ولا نبتغ أقل العلم إن كان كلنا بدأ طمع صيّار طري صلنا ولا نبتذ في خدمة العلم مهتدي يأخم من لاقيه لكن لأختلّ أبقى بغرص واجني باللسان إذا فتداء الجهد قد كان أحرنا ولا أن العلم صانوه صنام ولو عظموه في النفوس لعظمنا ولكن أذلوا جهارا وذنسو وحيّاه بالأصناع حتى أجهد